وإذ أتر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأوهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض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 مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوءا أنفسكم وأهلكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قُو أنفسكم وأهلكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملاكٌ غلاوي شداد قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها شداد وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما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 أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا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 الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا, الله النبي آمنوا معه يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم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 لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلو عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين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 وَنَرْمِيَ مَبْنَاهُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِمْ مِنْ رُوحِنَا